بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمتوت أبلي ونكيا إسلام من سفى بريد دولان والرئيسي كبت أدبافت سفى نمى بروة ولفقاني إساني في كنتي سنما لجنان أبلي يمال. أبلي يمان إسلام ما كيساتي سادرقا قدى قبدي حواسن إسلام أبلي ستهيتنين أكان ما ولين ألاتيج آلا والجنجرات كون والربي نولاني مسلم توتا فكن أكاة اتواج جنجرات وان والجنجرين نتينغيان واحد دو يرى اما كان يولالو مال فكات اك كم جراه نمني صحابه رسوله رب يسان الرحا جاهلته اكاتا يسان وجين تجراتا لا لاله يرغثني زمانك ينكا اما كان ولتي مقارنه يقولي وكاني مدالي الدم فجين يغد تارغ خلاقه اساني کي ست نامو ساساني کي ست و جنجرينيا کرا کرا کي اساني کي ست عقيدما يدي سي تي خناف مسلمتون زمان اما دي و گددان قبا من يران دي بي نسوني. دي و قفلادا دي و وفجتدا حقا ديمي صدركاء وجيجرين ني إساني إتين دوقو حقوق. وانت يساول إتي هيتو تا إيمانا. وانت يساول إتي هيتو تاشريقاء إسلاما. حقا قدان شدتو تاكا جيتيت نيجرتي. أباناهي جرا. أوري جرا. حتى أبليس ما وجين تلتا اللمان جدو يولالتي. أبا مناتي فعل أمنا جدو يو لالتي إلمعف أبا جدو يو لالتي قبلين أبا تقرى لالتا اللمان جدو يو لالتي وججريني إساني واربية كي نجالة كي سمفقات يوكا نتانا لعلا وعنما الأماسات جره نمنتك أدوغي ياقياما ربي الآن وججريني الرقافتي مال دي بيساة وجي جريني كوني والربينو الاني دل كاماكوني والربينو الاني جدون ما كاي ربينو الاني سبحانه وتعالى صفات مؤمنتوتا نود البتيجر القرآن كيسد سورة فتحي آيات اقدمي سقال الرد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد إرقما ربي توري سوجي عمنا كفارا ربي ججبتيا جبان إساني جد إساني رحمة ولي قد أنجلا وللربي ركوع قد أن سجود قد أن وللربي إساني الراء فضلي إسا جعل ربي إساني كجيلا جلا يا ايها الذين امنوا تنيبوا كثيرا من الظن يا رب اامن تلو سهر رقطا سحان جب با اثنت في الديه ديلي اثنت تركيبتين ولدوا بهتانتين ولن قرتين احال ولي غرينكي سندرين همتين اي يحب لحم اخيه ميتا فكرهتموه توقون كسمفون وبليس اسيا نيا تشونجالتا سانو فون وبليس اسا فون نما نما كيسايو وبليس اسا تي موريتين نيا تشونجالتا انجالتو سانو ني جبيتن يكسومت جبا وارهمت قنما فون وبليس خلقناكم من ذكر وانثى يا المنما نوتيديره تقوا في دبرتي تا يرما في دبرتير اومننمي هادميفي حوار وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا التيبوده جوسوتا غرغرا يفينغونه جره توتعدددا يفينغونه جره اكبل بيتنيف عند الله اتقاكم الرجاله مان كيس ربي امبرتي الركبهمان كيس ربي امبرتي اتقاكم سداتاكيسني كرببي وإصاصة داتو جعل رببي كأن سبحانه وتعالى القرآن سبما قنكما يوهن جبني يوسيرك أبي السن قوص افيتتي وفياما يوسيرك أبي السن أكا إسلام من جتن قوص افيهمة يوسك إسلام من جتن بالبلة هنجبني انما وعنما ولتنمن عنون رحمنا من اتمت تنفته درقمغدي واتقوا الله الذي تساالون به والارحام ربي كيف السداد رحم ربي يد الرحيم ما يد جتني والقاف تنسداد دا يد نمن سبو لم فِي وَكَثُرُ إِسْلَامُ مَا كَيْسَ هِنْجِرْتَ لَكِن رَهِمُوا فِيمَا تَنفُتُون سَبَقُوا فِيمَا تَنفُتُون وَسَبَقُوا فِيمَا تَنفُتُون شَرْطِي قَبَل شَرْطَيْن إِذَا شَرْطِي وَإِذَا thought The user wants me to transcribe the provided Arabic audio into Arabic text. The audio contains religious/Quranic-like speech. يو تربيتي ولتبوتي سبوما يو تربيتي ولتبوتي آنتما يو تربيتي ولتبوتي وبلي يوما إليها سنتج لربين كين وإن جاهداك اللي تشرك بما ليس لك به علم فلا تتحهما أبا هذا كيتو يو تربيتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم أباء فيه رب كأتي فيه رب أبان كأدوي كيجرئ التهمنان تبرأ منه إرا قلق الله كانه ججا إسلام من وثم فيه إسلام من sabum ma fi islamum man gandum ma fi islamum man rahim fi waqdan jen lakin akata isi kunun sita qabdi akata isi itti tartibat tikat qabdi tartibat sanarabat yu islamum wa libute rabbi al'ani law la gudd aratbana jira wa summa rasul rabbi law la gudd aratbana bananitain jira anumma gandum رسول ربي لولغو الدائرة بانانيت نجران ننم ليس منا من دعا عصبية نمني غرقو ثم تي قدسا جتشو تنما يامي وليس منا من قاتل على عصبية نمني عنتم غندما سبما جتشلولي نران تانجران وليس منا من مات على عصبية نمنے گندم ما انم ما گوسم ہدف دعے نور انتا نجر رسول ربب صلی اللہ علیہ وسلم گافتکو ودو اسان صحابہ جدجرنو گست انصاراتی فی گست مہاجرا والدبن سبب اسان ات والدبن نمتکو صحابہ اسانی نَمَا بِرَاتٍ وَالْتَبِي يُو إِنِّي وَالْتَبِي قُسْتِ إِنِّي وَالْتَبِين تَا أَنصَارَاتِ رَبِّي صَلَى اللَّهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَمِ جِدُّ إِسَانِي جِرَنِي جَرِّكُنْ قُسَوَ لِتِّيَامَةً يَا لَلْأَنصَارِ جَلِي كَأَنصَارَ يَا وَرَّا أَنصَارَانَ اتِّبَا يَا جلي. كمهاجر اللي يال المهاجرين ياورا مهاجر توتا نبت دبين سيفي والتي قورا جيسو قيت الرسول ربي صلى الله عليه وسلم توتا تنربت باياني لولاني قدو انجدوكي السنجرو جاهلي يمع والتي يامتني جلن ابلين اسلاما قبل المسلمة يرو أما نهرك التلافه نمني لقا والقوده نمني قنده والقوده أكاك آما تقوطي وجي الجراجو نبرباكي والي فيادو نبرباكي تيك آن قد والي جران أكاك آما تقوطي والي يادو نبرباكي يرو أما وانت أدان نمافوه واباق إيه تجرى كنغو سيبالوتي كنغو سيبالوتي كنسبكانا كنسبكانا جلني أدى والقودو تجرى وانت كانهن دباليسو إسلام ما تقتيقها يو إسلام ما قلبيت إنكي سهين جرات أبليا لما نو أدان كتول أفدي ما جرى وانت ربين كينا اكا عصبياو فرع باللي السنوفي برا دبري زمان عما كان اسلامو ما كيس ستي قو ثمان نمني والقوداجرا اكو ما ارقينو كان كوني لكوبا قد لكوبا نمني اسلاما انتهي النطي سينسيزي لكوبا نمني دين هنبيني نطي قلج لكوبا واري اكا تي اسلام ندراني واجينجراتهن هبتن نكيسا قلج سببا عدادة فاكيب فتيه بردا بري جروب بي واتساب بي رتي جروب بي بالوكي توريجل تن جروب بي بالوكي تنسينا نجي كاتروف كون هلاك قد دار ابلم برا وري برتن ابلهم بران براتنا اتضيف حتى صدر كبر مساكيس انسيني وان برادي سيدي كوني وكبرب بك ان سبحانه وتعالى اخر الزمانين نتي وهي إسلام ما وهي أبلي يمّا يم رب ربما قدفتي تنجرتي كران جعل ربي تنتقياً أبلي يمّا ربي تفجدك والجالتاني نعم ربي تفجدك والجالتاني جعل لربي أرقتا قلبي تقتا نعم قلبي تقتا ربي إسا قبري ربي الآن برتي تدركا قد أرقتا سئلنا قد تاكوا كيستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم اكثر من جलन ان رجلا زار اخاه له في قريه اخرى فارد الله له على مدرجته ملكا كرى اني دم فلما اتى عليه قال اين تريد لم يكن أبليس الزيارو ديم قون إرألو فيه جنان إيه السفر البعض أبليس سكية جدين أبليس ستقوت قندقرنا خنجيرا إيه سزيارو ديم أبليا إسلام ما ولدتك أمنون جدين هل لك عليه من نعمة تربها طول إن درانسي أولي كده بفتوفهي تجرمو رب ما جد شكاتي زيارتا جدين لك هم تقله إنقابو اني احببته في الله عز وجل الرب مهجك سجالته يا ملي يا دان ما يقدان دو ملائكه تكون فاني رسول الله اليك انا ربت ستنا ارجي بان الله قد احبك كما احببته في اقمت ربي جك سجالته ربي سجالته جك تهمي ربي ربي حديث jbalttiira من akana jedha rabbibbi noani hadii salqusittikana je Wajbaata maabbati ilmubbiina fiya Walm jaaliisiina fiya walmta zaawina fiya walmutabaadina fiya Jaaltiya isaanii sabtti wara naafjekka walgaalatu wara naafjekka waggiin taaw wara naabjekka walziyau wara naafjekka wali waa صدر كان اسلاممان ابليم ما عرف كن تي صدر كا گدہ ور رب بجچ والجالت رب ما فجچ گوسفده ها تاو گنتفده ها تاو سبفده ها تاو اكا اما نمن زمان والقودي سبا والقودي نانو والقودي نانودان گوسمتقته نانو والقودا جرانم اسلام متقته اسلام ما هي والقودات ننجير باري ارسي ولا جيم حرر شوا جدي والقوداجير بردا برينو ما بعلمك كيف ستو حرر كي ما كيف ستو ارسي ما كيف ستو والقوداجير كونغوس ايبالوتي كونغوس ايبالوتي جدي اددا والفويا جيرنام بردا والقودات ننجيرنام بردا بري بسيطة الرابرة تنردت والقودة جرا نمن أكوم أرقيتاً كنا إبرو الرامبران وإبرو الرامري جاة ونفاجر دائما وانت كون جاهلي يما جاهلي يما بدو سننتي سيساتين جرا وانت قنا نتفيدي نما إسلام ما قراتين وارا إسلام ما قدهين سينين تويو لو هيتين أمت إسلاما كيسا سيني أمت إسلاما بدليساتين جرا قنا أفرر إيه قوق أبا نمن قنا أفرر بيه قوق أبا وربي بجدت والجلاله وربي بجدت والجنجرات وربي بجدت والجين جرات الدنيا تنردي قياك صدركا قدا ارغته ربي نلاني فضل اساتي وان قدا اساني فكنو بيا نم نكن قمتي ركته زن اسان ارشي ربي جلت والجنجرات يرون من سادات اسانين ساداتا يرادن نمت قد دي قدري قبا أدو نما دمفتو إسان هن دمفن قاد سعرشي ربي جل وجين جرعتا. عن عبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة ربين قيا قيا ما نجر أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي الرئيسان إذ قاد سيساقوا يا قاد دفني في يمالهن سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل نمت ربا ربين الآن إسانف قادس إسقيا قادس ربي ملي قادس نهنجر نمت ربا سنكيسة ما اللقاء والرسول ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه والربي فجتش والجالتي والجنجراتي رب مررتي ادوالجاله قدام بيند دو انتهيتي جرونتهيتي نمربي بجدك والجاله مئه ايمانه قلبك هيستف ارقه نقتون اسلام مئه تن قبتن يوبلثو في, في جالهن من اعطى لله ومنع لله واحب لله يوجد بالله كما ربي جت قف جبه نانو ما فيونا من جيبن وسم ما فيونا من جيبن صبون ما فيونا من جيبن ايمان اثاني ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان واسد يونا ما كيس جرات م ايمانك نمت دغام اكما قلبي نما غيده نمن قفشاني أكد تجرأتو الله لكنا سبب الإسامي آآ إيماناتو قلبي إساك إنسان أبمي ثم ربي في رسولي وانهم الدجالة إساكت جالتامون وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يرون مجالاتو ربما فجتنا مجالاتو كفريت ديبو جبو وانتسا دين كنينما كيسا يجرأتا قلبي إنما نقمد نمرقان إيماناتو يقلبي كيسا نما مآهجتو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيماني نمان قلتم هكو بلي سوفيتي وان فيتي جالة جالتني نت كانت قبل يمان واجب أمانتي در كاما شريعات ما أبا أبا اللبو أفيت في لتومي وانو ما نمني فلاسفين سموء في الراباثومي وان قامان هجيران أرقام سيساني وان قلبي دان سبع تشي سنه وان قبه تمام مل سنه سنمال جنان ربي بجا جراتو ربي بجا توجين تروا ربي بجا يقدام بها اللي قدام به كوني بورا ايمانياتي بورا اسلاماتي جتو والذي نفسي بيده لا يدخل الجنه لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا والله جانتا قالتاً هكذا ربي أمن تنتي إلا إيمانك يستنين له إنجيروا هكذا والجالة تنتي إلا وأن يروا إسهجتا والجالة ترئيسنيه موجل الرسول أفش السلام بينكم سلام جدو كيسانت فجاسا نقيا والقافة جاء الرسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي قاف مدينة قالاً سبب عبد الله من السلام إت إسلامه والرسول ربي جكباريدو سنهجانيفي رحيمه متنفدا انا كيسنسفدا وبليما وجنجردا سلاما ولتي قرء والرسول ربي جدانيفي يرو ار اعمال تنو كيسسيني منو فهادانو ورغري واتسابي غبار رابر سيفتن واه كان ارتوجت جوق ابدا ورغري واتسابي رتبرتن اميروني واه كان انا من هند نويو اجاهوك ابو غري واتسابي تاهي غري فيسبوكي تاهي غري يوتيوبي تاهي غري متاي ردتو هاتات وري برثي فتن ام جون لك سوان كنقايا اكنا من ربو مافجي جو جنجيرا تو كيسغور اتي غري يبلو اطي بروفايلي يبلو نوف نجه شا كنا جدوك هنا أكفر دقائق نقطة فولو تكتق في التقوطنين من أوفنه رب ما فجدت شوانكا غرتاني إردته الجدد وانت أكسيس فشالكين نتبيده وانت أكسيس ديقة ما نتبيده وانت أكسيس أمة إسلامة بلس وانت أكسيس نم ربي في الجنجرات أدام بلس نمي قناة أدام فوهمات ننجرة. حتى قريب الرنوطة إردته اللهم جعلنا ممن يرشي السلام وارزقنا محبة المؤمنين، وأكرمنا بالإيمان والجنة يا أكرم الأكرمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.